وجمعية الإعاقة الحركية للكبار بحاجة إلى دعم المسلمين أمثالكم وقد أصدر بعض أعضاء هيئة كبار العلماء جواز إعطائهم من الزكاة في دعم هذا المشروع المبارك فأحث الجميع لمد يد العون لهذه الجمعية المباركة سائلا الله جل وعلا للقائمين عليها التوفيق والسداد